في كبده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللبداء أيحسب ألم يره أحد أيحسب ألم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن